يسأل أياها يوم عقيان فإذا برق البصر فإذا برق البصر وخفت القمر وجميع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزن لا لا وزر إلى ربك يومئذ للمستقر ينبع الإنسان يومئذ بما قدم وعخر ينبع الإنسان يومئذ بما قدم وعخر ينبع الإنسان يومئذ وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا لا تحرك به رسالك لترجل به إن علينا جمعهم قرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن علينا بيانا كلا بل تحبون العاجلا كلا بل تحضون العاجلاً وتدرؤون الآخرة وجهه يومئذ ناظراً وجهه يومئذ ناظراً وجهه يومئذ ناظراً وجهه يومئذ ناظرة إلى ربنا ناظراً ووجوه يومئذ باسرع ووجوه يومئذ باسرع ووجوه يومئذ باسرع تظن أي يفعل بها فاقرا ووجوه يومئذ باسرع تظن أي يفعل بها فاقرا كلا إذا بلغت الثراثي كلا إذا بلغت التراقية كلا إذا بلغت التراقية عقيل مراق كلا إذا أبلغت التراقية عقيل مراق ألا بد تحبون العاجلاً وتنرون الآخرة وجهه يومئذ ناظراً إلى ربنا ناظراً إلى ربنا ناظراً إلى ربنا ناظراً وجهه يومئذ داسراً تظنون أيه يفعل بنا فاقراً كلا إذا بلغت الس ياقينا مرقة وظن أنه الفراقة والتفت الساق بالساق وظن أنه الفراقة والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق وظن ولتفت الساق للساق الى ربك يوم اذن المساء الى ربك يوم اذن المساء فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتغلى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طفة من مليه ثم كان علقة فخلق فسوا فاجعل منه الزوجين الذكر والأمثى أليس ذلك بقادر على أن يحي البوتى